انا صليت جمع ابو الاعدام وتطيح بيوت كل ما صلي ركبه وانا اللي مديت صدق عين شيطانه علي كل ما ني اشير يختصب عيني اللي ايدي من لي بوسوم هنا للشيع راسه قلت له انا متدبيه ساتر على المساكين انا صدر العراق صدر جرح انا الكم ما لك تدفع لدمي وبعد جسم اقتدوا باكر ادع انا المتموم ظلما بالاباطيل انا الخرس اللفن ظلت تسعى انا السمتين امرج متر مجنون انا سلف شبابا بكي ضلع انا اللي بكيت السماوات انا اللي نهدي علي ظلي بكي دمع انا الزارع بذرت بتربه سخيين انا اللي ظلم صدريه زرعه انا التمنيه قائد جيشي الاموات انا اللي بسط كف الناس يتبدع انا اللي خليت سكان المجرات حسب طقه الفضاء اصلي جمعه اجت كلها في الزاحم اليوم شجاكم شا امس مو قلتو بدعة امس خاف وتغلس هالسا قمت حتى التنينة الصلي جمعة امس ادكم تقية ومحى بيحوس لو يمكم نبي صفحونا صفعة امس مجلس عزا محد علي قام بل محد تجرق يبتي دمعة امس بم من شفة ومال لك الناس انس حتى الارض خافت تبلع علي اكبر انا مو مصططاع هو علي حتى الحسين بقلب صدعه انا الدمعه مؤمن صارت تراب وعلى خدودك تراب اللي هسه طبعك انا من ولا يا مسلمين هون انا كوفه ما بيها طوعه أمس تابوتي يمشي لوحده عالقاع أمس محها اطلع منكم يشيعه فتح ابوابكم قد فتحت العين وكسرت جناح كل نظره تتبعها لمنتوا على الظلم والظلمه والصوف والموت البطيء اللي ما بنسمعه شبايا الناس كانت والدرب ليل وانت حلوك تم صخرة أنوركم رجت بل كد تشوفون بس عمل قلب نور شينفعه أنا نور خلق لن أدهم عيون لن أدهم مواقف بيها فزعة لتقرأ تقية باب عنوان وذا علحق طلع باب يشلعه لنروس التعلجة بالحياطين لنعمل عليهم ستة منعه لنبيوت الانباسة بالبساطين لدموع النفايل بيها لوعة للاقفال البتو ببوا بالسجول قول الشباك اطولهم ترفعة للأدهم فكر للأدهم ايمان للبس العدل والعقي تبعه انا ما ريد اقرر صف الاسلام بس ما ريد على الباطل اجل